بسم الله قال رحمه الله فاستأجر غلامين فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيان تلك الحضيرة حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا باب الكهف وحجبهم الله عن الناس بالرعب فلما فتحا باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض فكأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم كان لم يكن شيء ولا يدرون ما يدور والله سبحانه وتعالى قد ضرب على آذانهم فناموا ورتاحوا ومضت سنون عليهم على هذه الحال ويظنون أنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض فكأنما استيقظوا مساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى, في لا يرى في وجوههم ولا ألوانهم شيء ينكرونه كهيئتهم حين رقدوا وهم يرون أن دقيانوس في طلبهم دقيانوس قد انتهى عفى عليه الدهر فلما قضوا صلاتهم قالوا ليمليخا ليمليخا صاحبا ليمليخ صاحبي نفقاتهم قالوا ليمليخ صاحبي نفقاتهم أنبئنا ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجباب وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون وقد تخيل إليهم أنهم قد ناموا أطولا مما كانوا ينامون حتى يتساءلوا بينهم قال بعضهم لبعض كم لبثتم يا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكل ذلك في أنفسهم يسير فقال لهم يمليخا لتمستم في المدينة فلم توجدوا وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيث وهو يريد أن يؤت بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو يقتلكم فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلمينة مكسل مكسلمينة هكذا ضبطه مكسلمينة مكسلمينة يا إخوتاه اعلموا أنكم ملاق الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله تثبيت لبعضهم البعض وهكذا ينبغي أن يكون وقت الفتن أن يثبت الصالحون بعضهم بعضهم بعضا وهذا اللائق أما إدخال الرعب عليهم والخوف من ذلك الجبار أو مما يحصل حولهم هذا ليست بعلامة صلاح هذا شأن المنافقين شأن الإرجاف أو الإرجاف أو الإرجاف وما يحصله وشاء المنافقين خوف بعضهم بعضا وخوف الناس للجبل الذي تمكن من قلوبهم أما الصالحون وقت الفتن يثبت بعضهم بعضا ولو كان ما كان يا إخوة اعلموا أنكم لا الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله وأن الإنسان لا يموتن في وقته الذي قد قدر فلا يباني بهذا الجبار ولا بغيره فهذه نصيحة جميلة لأولئك الزملاء في وقت الفتن وهم أمس حاجة إلى التوجيه هذا وبعض الناس وقت الفتن تجد عديدا خائفا جدا ويدخل الخوف على قيله ويا ليته يقتصر على نفسه في الخوف لا يجلس مع هذا ويخوفه يجلس مع هذا ويخوهه هذا مريض وربما يكون مدسوسا يستقل الفتن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة منافقون مرض في القلوب مرجفون في المدينة لنقرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين أينما ثقفوا هذا مرض في القلوب وقت الفتن يجلس بجانب هذا يقرقر في أذنه وينتقل للآخر وينتقل للآخر فمثل هذا علم ينبغي التبليغ عنه وعدم السكوت عليه هذا لا يثبت إخوانا هذا يزعزعهم ويدخل في قلوبهم ما يدخل من الشك والرعب ولكن الذي هو ثابت تجد يصبر اعلموا أنكم ملاقوا الله فلا تكفروا بعد إيمانكم صبروا ثبتوا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يثبت أصحابه لما جاءوا يشتكوا ظلم قريش وهو متوسط بردة عليه الصلاة والسلام بالكعبة صبروا فإنه قد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين قد كان يؤتى بالرجل فيحفر له الحفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمشار الحديث يا إخوتا اعلموا أنكم ملاقوا الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا ليمليخ انطلق إلى المدينة فتسمع هذه صيغة فيها شيء من مبالغة تسمع. فتسمع ما يقال علينا بها ما يقال علينا بها وَمَا الَّذِي يُذْكَرْ عِنْدَا دِقْيَا نُوس ولا وَلَا تُشْعِرَنَّ بِكَ أَحَدًا هذا سيأتي كله القرآن وابتغ لنا طعاماً فأتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعاً فعل يمليخاً كما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ الثياب التي يتنكر فيها وأخذ ورقاً فضةً من نفقتهم التي كانت معهم والتي ضربت بطابع دقيانوس أي ايام الملك وكان كهف كانت اخفاف الربع وانطلق يمليخا خارجا فلما مر بباب الكهف راى الحجاره منزوعه عن باب الكهف فعجب منها ثم مر ولم يباني بها حتى اتى باب المدينه مستخفيا فصد عن الطريق فصد عن الطريق تخوفا أن يراه أحد من أهلها فيعرفه ولا يشعر أن دقيا نوسى وأهله قد هلقوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة فلما أتى يمليخ باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان إذا كان الإيمان ظاهرا فيها فلما رأاها عجب وجعل ينظر إليها مستخفيا وجعل ينظر يمينا شمالا ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى الباب إلى باب آخر من أبواب من أبوابها فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف فرأى الأثار تغيرت والمعالم تغيرت والناس غير الناس والبنيان غير البنيان سنوات عديدة ليست بالتي كان يعرف ورأى ناساً كثيراً لم يكن يراهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول يا ليت شعري ما هذا من مقصود بهذا الصيغة يا ليت شعري ما هذا يا ليتني أعلم يا ليت علمي حاصب ما هذا الذي أراه الآن وهذه العجائب والغرائب ورأ أحوالاً غير الأحوال السابقة ورأوا ناساً غير الناس الذين تقدموا ونعرفهم يا ليت شعري يا ليت علمي بهذا حاصل ويقول يا ليت شعري ما هذا أما عشية أمسي كان المسلمون يخفون هذه العلامة أما عشية أمسي إي في عشية أمسي كان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بها أما اليوم فإنها ظاهرة لعلي نائم ثم يرى أنه ليس بنائم هذا مستيق الله يشق نائم في نفسه لعلي نائم والإنسان يذهل والإنسان أيضا كذلك تعجب مما يستغربه ولا سيما تغير عليه الحال يتعجب جدا. والشخص ربما يغيب عن بلده عشر سنوات عشرين سنة في القربة ويأتي إليها ويرى الناس قد تغيروا ويرى شباب أو إذا غاب نحو أربعين سنة فهذا أعظم عن بلده فيرى الأحوال قد تغيرت غير الأحوال التي قبل الأربعين ومن عايش ما تقدم من أحوال الاشتراكي يرى الأحوال تغيرت غير الأحوال تلكها يرى الناس أقبلوا على الدين ولا سيمة هذا الجالب نحن نتكلم فيه فيه خير في الناس كان ما فيه يصلي إلا الشيبات والشباب كثير معرض منهم والصلاة ما, ما لها عناية عظيمة عند الناس ونزل هذا موجود عدم يعني العناية بالصلاة عند الشباب لكن له الحمد كلمة التوحيد ظاهرة وهكذا قول الحق في الناس ظاهر بالنسبة لي دعوت أهل السنة والبيان والتوجيه والإرشاد والتعليم والدور دور الحديث كان هذا لا يحلم به الشخص أبداً الناس مستخفية آنذاك إما أن يتغير الحال إلى الأسوأ أو يكون إلى الأحسن والغالب أنه إلى الأسوأ لا يأتي زمان إنه الذي بعده شر منه لكن بالنسبة للحال الذي عايشنا الآن أحسن بالنسبة للدين وفقه الناس وثقافة الناس في هذا الجانب أحسن ما كانت قبله كان الصوفية المسيطرين والرافضة في شمال اليمن كذلك أيضا ولا تعرف شيء اسمه سنة ولا يذكر الناس شيء اسمه سنة ولا منهج سلفي والدعوة إليه ولا رد الناس إلى الأمر العتيق لا تعرف هذا ولا أحد حوله قالوا يستخفون بها أما يوم فإنها ظاهرة لعلي نائم ثم يرى أنه ليس بنائم فأخذ قساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهراني بين ظهري سوقها ويقال ظهراني أيضا كذلك بزيادة النون فيسمع ناسا يحلفون باسم عيسى ابن مريم فزاده فرقا وراء أنه حيران فقام مسنداً ظهره إلى جدال من جدر المدينة يقول في نفسه والله ما أدري ما هذا أما عشية أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل وأما الغداة, الغداة فأسمعهم وأما الغداة فأسمعهم وكل إنسان يذكر اسم عيسى ولا يخاف أحداً ثم قال في نفسه لعل هذه ليست من مدينة التي أعرف والله ما أعرف مدينة قرب, والله ما أعرف مدينة قرب مدينتنا فقام أكثر حيران ثم لقي فتى فقال له ما اسم هذه المدينة يا فتى قال اسمها أفسوس فقال في نفسه لعل بمسا أو أمرا أذهب عقلي والله يحق لي أن أسرع الخروج منها والله يحب لي يحب لي ان اسرع الخروج منها قبل أن اخزى فيها أو يصيبني شر في أو يصيبني طيب يصيبني شر في ثم انه أفاق فقال والله لو عجلت الخروج لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن لي قبل ان يفطن بي لكان ايسر بي فدنا من المدينة يبيعون فدن من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورقة التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم فقال بعني بهذه الورقة طعاما فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورقة ونقشها فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل هذه العملة ما يعرفونها انتهت هذه العملة في عملة أخرى لملك آخر إلى ضرب الولق ونقشها فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل يتعجبون منها ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعض من بعض ان هذا أصاب كنزا خبيئا في الأرض منذ زمان ودهر طويل منذ زمان ودهر طويل فلما رأهم يمليخ يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا خاف وجعل يرتعد ويظن انهم قد فطنوا به وعرفوه وانهم انما يريدون ان يذهبوا به الى ملكهم دق يا انوسه وجعل اناس اخرون فيتعرفونه فلا يعرفونه فقال لهم وهو شديد الفرق وهو شديد الفرق منهم ظلوا علي اذ اخذتم ورقي فامسكوها وأما طعامكم فلا حاجة لي به فلا حاجة لي به فقال له من أنت يا فتى وما شاء والله لقد وجدت كنزا من قنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه عنا فانطلق معنا وألنا أشاركنا فيه نخفي عليك ما وجدته فإنك إلا فإنك إلا طيب إن طيب أشعر أنم تفعل هناك فإنك إن لم تفعل نأتي بك, إليه نأتي بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك فلما سمعه قولهم قال في نفسه قد وقعت قد في كل شيء كنت أحذر منه فقالوا يا فتى إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت فجعل يمليخ لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم وما يرجع إليهم وفرق حتى ما وجد, وجد ما يخبر إليهم شيئا فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه لهم فطرحوه, له فطرحوه في عنقه ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة صغيرهم وكبيرهم حتى سمع به من فيها فسألوهم الخبر فقيل هذا طيب فسألوهم الخبر فقيل هذا رجل عنده كنز فاجتمع عليه أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه ويقولون والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة وما رأيناه فيها قطو وما نعرفه قط فجعل يمليخ لا يدري ما يقول لهم فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرغ فسكت فلم يتكلم وكان مستيقلا أن أباه وإخوة بالمدينة وأن حسبه ونسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به فبينه هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله فيخلصه, فيخلصه من أيديهم إذا اختطفوه وانطلقوا به الى رئيس المدينة ومديرها ومدبرها الى رئيس المدينة ومدبرها اللذين يدبران أمرها وهما رجلان صالحان اسم احدهما اريونوس اريوس واسم الاخر طنط تنطيو... طنطيوس واسم الاخر ثم انطلق به اليهما ظن يمليخ أنه نقف هنا إن شاء الله أو نقرأ نزال نوقع نريد أن ننتهي من إسرائيليات هذه طنطيوس فلما, فلما انطلق به إليهما ظن يمليخ أنه ينطق به إلى دقيانوس ينطلق به إلى دقيانوس الجبار فجعل يلتفت يمينه الشمانه جعل الناس يسخرون منه كما يسخرون من المجنون وجعل يمليخ يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء فقال في نفسه اللهم إله السماء وإله الأرض أفرق اليوم علي صبرا وأولج معي روحا منك تؤيدني به تؤيدني به عند هذا الجبار وجعل يبكي ويقول في نفسه فرق بيني, وبين فرق بيني وبين أخوتي أو فرق بيني وبين أخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت فرق بيني وبين أخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت ولو أنهم يعلمون فيأتوني فنقوم جميعا بين يدي هذا الجبار فإنا كنا تواثقنا لنكونن معا لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئا فرغ بيني وبينهم فلم, يروني, ولم أرا فلم فلن يروني ولن أراهم أبدا وكنا تواثقنا أن لا نفترق في حياة ولا موت أبدا هؤلاء قوم تحابوا في الله اجتمعوا عليه اترقوا عليه تواثقوا أنه يثبت على الخير هذا ولو يكون ما كان وفارقوا قومه من أجل الخير ومن أجل التوحيد ودين الله وأبوا الشرك أبوا الفسوق والهجور واعتزلوا قومهم الظلمة فإنا كنا تواثقنا لنكونن معا لا نكفر بالله لا نسرق به شيئا فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبدا وكنا تواثقنا أن لا نفترق في حياة ولا موتا أبدا يحدث به نفس يمليخ فيما أخبر أصحابه حين رجع إليهم حتى انتهى الى الرجلين الصالحين اريوس و طنطي طنطيوس فلما راى وتنطيوس فلما رأى يمليخ أنه لا يذهب به لا يذهب به الى ديانيوس وذهب عنه البكاء واخذ ريوس وطنطيوس الورق فنظر إليها وعجب منها ثم قال له احدهما اين الكنز الذي وجدته يا فتى فقال يمليخ ما وجدت كنزا ولكن هذا ورق أبائي ونقش هذه المدينة وضربها وضربها هذا ورق أبائي ونقش هذه المدينة وضربها ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم فقال أحدهما فمن أنت فقال يمليخ أما أنا فكنت أرأني من أهل هذه المدينة فقالوا ومن أبوك ومن يعرفك فيها فأنباءهم باسم أبيه فلم يجدوا أحد يعرفه ولا أباه فقال له أحدهما أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق فلم يدري أمليخ ما يقول لهم غير أنه نكس رأسه وأطرق بصره إلى الأرض فقال بعض من حوله هذا رجل مجنون وقال بعضهم ليس بمجنون ولكنه يحمق نفسه عمداً لكي ينفلت منكم فقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً أتظن أن نرسلك ونصدقك بأن هذا ما الأبيك ونقش هذا الورق وضربها أكثر من ثلاثمائة سنة وإنما أنت غلام شاب أتظن أنك تأفقنا وتسخر, وتسخر بنا ونحن شمط كما ترى كبار وحولك سراه وأنت شاب تريد تلاعب بنا وتضحك علينا هذا كذب وفعلاً هم من حقهم يقولون هذا ما يعرفون هذا الرجل يزعم كيتو وكيت الناس تغيرت والاحوال تغيرت فهم يدرون بالحال تمثل حاول يعذرون فيك ونحن شمط كما ترى وحولك سورات أهل المدينة ولا تؤمرها وخزائن هذه البلده بايدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم واحد وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار واني لا اظنني لا اظنني سا لا أظنني. سأمر بك فتعذب سأمر بك فتعذب أي أحسب نفسي وإني لا أظنني أي سأحسب نفسي سأمر بك فتعذب عذابا شديدا ثم, حت... ثم أوثق حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدته فلما قال ذلك قال لهم يمليخ أنبئوني عن شيء أسألكم عنه فإن فعلتم صدق صد... صد... صدقتم عما عندي قالوا سل لا نكتمك شيئا قال لهم ما فعل الملك دقيانوس قالوا لا نعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس ولم يكن إلا ملك هلك منذ زمان ودهر طويل وهلكت بعده قرون كثيرة فقال يا مريخ إني إذا لحيران وما يصدقني أحد من الناس بما أقول لقد كنا فتيا على دين واحد وهو الإسلام وإن الملك كرهنا على عبادة الأوثان والدبح للطاغيت فهربنا منه عشية أمس فنمنا فلما انتبهنا خرجت لأشتني لهم طعاما وأتجسس الأخبار فإذا أنا كما ترون فانطلقوا معي إلى الكهف الذي في جبل بن جلوس بن جلوس أريكم أصحابي بن جلوس أو بن جلوس بن جلوس أريكم أصحابي فلما سمع أريوس, أريوس ما يقول يمليخ قال يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على أيدي على يدي هذا الفتى على يدي هذا الفتى فانطلقوا بنا معه يرنا أصحابه فانطلق معه أريوس وأطيوس أريوس وأطيوس وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم ولما رأى الفتية وأصحاب الكهف يمليخ قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن قدر الذي كان يأتي به ظن أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكه فذهب به إلى ملكه دقيانوس فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلب الخيل مصعدة نحوهم ظنوا انهم ارسل الجبار دقيانوس بعث طيب ظنوا انهم ارسل الجبار دقيانوس اي نعم انهم ارسل نعم لذلك مستقامت رسل الجبار دقيانوس بعث اليهم ليؤتى بهم فقاموا الى الصناء وسلم بعضهم على بعض واوصى بعضهم بعضا قالوا انطلقوا بنا نأتي أخانا يمليخا فإنه الآن بين يد الجبار انتظر متى نأتيه فبينما هم يقولون ذلك هم جنوس بين ظهراني الكهف لم يروا إلا أريوس أصحابه وقوفا على باب الكهف وسبقهم يمليخا فدخل عليهم يبكي فلما رأوه يبكي بكوا معه ثم سألوا عن شانه فأخبرهم وقص عليهم النباق الله